وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ۚ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا كَانَ ذَٰلِكَ فِعْلَ سُفَهَاءَ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ والمحبون ان يحمدوا لا تحسبن للذين يفرحون بما اتوا والمحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن بمفاجاه من العداب ولهم عذاب اليم قول الله ملك السماوات والارض والله ما لا كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوللالبا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم و ايتذكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقك هذا باطلا سبحانك فقينا عذابا ربي انا انك من تدخل نارك قد خزيتم وما رضي الظالمين ان اامنا بربكم فآمنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الادر ربنا واعطنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد